فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله قبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم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 الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حذب الشيطان ألا إن حِزْبَ حذب الشيطان هم لائك في الاجلين كتب الله له لغن ما انا ورسلي ان الله قوي عزيز